يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَقُونُوا أَمَانَاتِكُمُ وَأَنْتُمُوا تَعْلَمُونَ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمُ وَأَوْلَادُكُمُ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقونا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم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 وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ يَوْمَ عِيدٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ